Yoma yqomu nassu l-Rabbil alamin, kala inn kitab al-Fujar lfi sijin, wa ma adrak masijin, kitabum marqum, wa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 وَإِذَا قَالَ بُو إلَى أَهْلِهِمْ قَالَ بُ فَكِهِنَّ وَإِذَا عَرَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ